بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ل, أ ا ل ن ي ن ر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 「こんな感じでございまし ا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 「唯 ا هل 一 ق د قلنا إ 唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の ا 一の唯 و の唯一の唯一の唯 ل の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯 م م ن افترى ع ل ل ل ى ا ه ك ذ ب ا وإذ ا ع ت ز ل ت م م و ه م ا ي ع ب د و ن إ ل ا ا للعلوم ه ا ل ا ر ل ك م ي ه ي ئ لكم, ينشر لكم, ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من مرفقا وترى تزاور وإذا وهم فجوة طلعت ذات غربت تقرضهم ذات آيات الشمس إذا اليمين الشمال الله الله ذلك كهفهم من من من عن يهدي في ف「私たちの م を聞いてくれれば ل いのかな?」 تجد ل ه و ل ي ا م ا ش د ا و ت ح س ب ه م أيقاضا و ه م ر ق ق و و د ن ل ب ه م ذات ا ل ي م ي ن و ذ ا ت ا ل ش م ا ل وكلبهم ب ا س ط ذراعيه ب ا ل و ص ي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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر, فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف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 وكذلك ليعلموا وعد وأن يتنازعون إذ عليهم الله الساعة لا أعثرنا أن أمرهم ريب بينهم فيها حق ف 私た ل は ا بنوا عليهم بنيانا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 よし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 パパの言葉を読んでいるのはパパの言葉を読んでい ا وإن يستغيثوا يغاثوا ب م, ب م ا 私た ا のために私たち ي た ل に私たちのために私た ر のために私たち م ために私たちのために私たちのために私たちのた ا ا 私たちのた ا に私たちのために私たちのために私たち ن ために ل た ولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار الأ يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و إ س ت ب ر ق متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحسفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا 私の思い出はありませ ا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 あ كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة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 「お尻を見つ ه ا らあ ر たはあなたの名前を知っております」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 やお يلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا ا ح ا ه ا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 ليس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ف د ع ه موسوعه فَلَمْ ت ج ي ب ا م و ج النابلسي ي ن ه م مَوْبِقًا للعلوم الاسلاميه م 「私たちはこの世を変 ن たのは私たちの思いを忘れず ا ل っていなかったのですが私たちはこの世を変えたのですが私たちはこの世を変えたのです 「私たちの思い出は何でも言えることは何でも言える أ と ي 何でも言えることは何でも言えることは何でも言えることは何でも言えることは何でも言え ذ こ ي ن وَيُجَادِلُ كَفَرُوا لِيُدْحِضُوا وَاتَّخَذُوا وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ الَّذِينَ آيَاتِي بِآيَاتِ بِالْبَاطِلِ الْحَقِّ عَنْهَا أَظْلَمُ مِمَّنْ وَنَسِيَ ذُكِّرَ فَأَعْرَضَ رَبِّهِ بِهِ قَدَّمَتْ ي َ د َ ا, آ ه に」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 فما ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا َ ل َ م َّこと言っていたのだ」قال ارايت آتِنَا مِنْ س ف هذا ن هَذَا نَصَبًا قَالَ أ ر أ ر ِ ذ اوينا إ ل ى ا ل ص خ ر ة ف ِ ن ي نسيت الحوت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 فوجدا وعلمناه موسى عبدا عبادنا عندنا آتيناه لدنا علما أتبعك على من رحمة من من له هل قال ファ ع は ل なた مما علمت رشدا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 「そう言うてもらうこともあるし」قال,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 「そして私たちはこの世を変えたの ف こ ا 世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの ت を ت ه كنزلهما وكان أبوهما ص ا ل ح す。<音楽>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 ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا إ ِ ن َّえないように ن َないように見えな ا ように見えないように أ え ت َ ي ْ ن َ ا, إ غ غ ه ُ م ِ ن 見えないように見えない س うに見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えな د َ ه َ ا قَوْمًا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 وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا ي س ر ى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من كذلك و ق د أ ح ط ن ا بما ل د ي ه خ ب ر ا ثم أ ت ب ع سببا ب إذا حتى ل غ ب ي ن ا ل س د ي ن و ج د م ن ن د و ه م ا قوما ل ا يكادون يفقهون ق و ل ا قالوا ي ا ذا القرنين إن 「そんな ي أ ج و أ ج وماجوج مفسدون في ل ل ا ل, ل أ ر ض فهل نجعل لك خرجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم سدا 「ま」「なかに」「なかに」「なかに」 حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفض ر عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 ان يتخذوا عبادي من د و ن أ اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا أ و, و ل ئ ك الذين كفروا ب آ ي ب ب ت ا ت ربهم ولقائه فحبطت أ ع م ا ل ه م 「私の名前は何でもいいです」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 جئنا ب م で ل ه い د した」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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ايها الاخوه الكرام نذكركم بان حقوق الطبع والتوزيع محفوظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته